ويا من لا يضره شيء ولا ينفعه شيء ولا يغلبه شيء ولا يعزب عنه شيء ولا يؤده شيء ولا يستعين بشيء ولا يشغله شيء عن شيء ولا يشبهه شيء ولا يعجزه شيء اغفر لي كل شيء حتى لا تسألني من شيء يا من هو آخذ بناصيته كل شيء وبيده مقالد كل شيء